قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك واننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 فعقرها فقالت في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا.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 ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود